قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الْرَسُولَ فَإِن تَوَلَّهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ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 وَلَنْ يُمكنَنَنَا لَغُم دِينُهُمُ الَّذِي رَطَالَنُ وَلَنْ يُبَدَّلَنَغُم مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا يَعْبُدُونَ نِيلًا وَمَن كَفَرَ فَرَبَعَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا وَلَتَوَاتَّزَكَ وَأَنْطِعُ الرُّسُلَ لَعَلَّنْ قُمْتُمْ رَحْمُونَ لا فَحَسْبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَذْكُرُونَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ سَأَلْتُهُمْ تَعْلَمُونَ مِن قَبْلِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَاءِ فَإِنَّ صُعُورَاتِ لَنَقُم لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْنَا جُنَاحٌ بَعْدَهُ وَطَافُوا عَلَيْكُمْ قوم على بعد كفالك يبين الله انقوم ايا والله